أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئما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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَبْزٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْبِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَأَعُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ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 من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا